إذ يريكهم الله في منامك قليلاً، وَلَمْ أَرَاكَ هُمْ كَثِيرٌ لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمْ Inَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ